وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المطير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيطا وهي تفور تكاد تميز من الغيض كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير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 فَأَنْشُؤُوا فِي مَلَائِكِبِهَا وَكُلُّ مِنْ رِزْقِهِ وَإلَيْهِ النُّجُورُ أَأَنِّي تُنَّ فِي السَّمَايِ أَيْ يَخْتَفَ بِكُمُ الْأَرْضُ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ أم أَمِنْتُمْ مَا فِي السَّمَاءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ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 أَفَمَن يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَأ أم مَن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ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 قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فتتعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماءكم غورا فمن يأتيكم بماء معين